رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة وقصر به آمال القياصرة الحمد لله الحي الذي لا يموت أما بعد فنواصل درس البحر الرائق ومع موضوع ذكر الموت اعلم أن المنهمك في الدنيا المكب على غرورها المحب لشهواتها يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره وإذا ذكر به كرهه ونفر منه اولئك هم الذين قال الله فيهم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يعني قضيه الموت الصح ان تواجهها مواجهه واقعيه لان نسيانها واهمالها لا يفيد بل يضر وذكرها والاهتمام بها يفيد ولا يضر فالذي يهرب من الموت يهرب من ذكره فقط وهروبه لا يطيل أجله والذي يذكر الموت يستعد له واستعداده لا يقصر أجله المنهمك في الدنيا لا يذكر الموت ويكره ذكره وإذا ذكره فاذكره للتأسف على دنياه ويشتغل بما ذمته وهذا يزيده ذكر الموت من الله بعده يعني لما شاب وبعدين يموت زميله في الكلية يذكر الموت ولكن لا للاعتبار للذنب يعني شايف الدنيا يعني شابه ومات فهذا لا يزيد ذكر الموت من الله إلا بعدا وأما التائب فإنه يكثر من ذكر الموت لينبعث من قلبه الخوف والخشية فعندنا طلبة من طالبات الجامعه وما بيصلوش واحدهم يعني ممكن يصلي احيانا وبيشربوا سجاير اقل واحد فيهم وبيسهروا واولاد ناس يعني من الاغنياء او اصحاب المناصب وفي ليله من الليالي احد هؤلاء يعني الشله لم يخرج فاتصل به صاحبه وكان الوقت متاخرا قال تعالى نتعشى عند فلان في كفر الشيخ فنزل وكانوا سيارتين ملاكي فدعاه احدهما الى سيارته فابى لانه ليس قريبا اليه وانما ركب سياره الصديق القريب إلى قلبه وركب معه فما زال الآخر يلح عليه أن ينزل ويركب معه وهو لا يريد فتحجج قال له أنت بتشرب سجاير والإزاز مأفول قال له خلاص هتفف الصجار فقال له صديقه يعني أنت عارف أنه هو لحوح ومش هيسيبك انزل مش مشكلة فنزل وركب مع هذا الذي هو يعني إيه ليس الاقرب اليه ثم انطلقت السيارتان وعلى طريق طنطا وسرعه رهيبه وانقلبت السياره التي نزل منها ذلك الشاب ومات هذا الصاحب المقرب وكان كل سياره فيها اثنين يعني فمات هذا الصاحب المقرب واتصل صاحبه وقد طبعا حدثت له يعني كسور وكذا اتصل بالسياره الاخرى وقالوا ان قال له ان السياره انقلبت وانا مش لاقي صديقنا اللي معاه فراجعوا فرجعوا في الظلام بنور الهواتف ويبحثوا عن صديقهم هذا فوجدوه ويلفظ انفذوا الأخير فنقلوه الى مستشفى وغرفه يعني العنايه المركزه واجراءات شديده واصحاب يدخنون المخدرات وعايزين دم لم يجدوا فيهم واحد يصلح ان ياخذوا منه دم لان هم فيهم بلاوي فهذا الشاب هو وحده فقط اعتبر وتاب ورجع الى الله والباقي كان بيكلم بنات بعد ما يسيب غرفه العنايه المركزه ينزل يكلم بنات في الشارع بالتابيلات وعايش في نفس ما هو فيه بالضبط ومستمر على ما هو فيه ومات هذا الـ يعني الايه الانسان الذي هو يعني مدار القصه واعتبر به صاحبه ورجع الى الله تبارك وتعالى فذكر الموت يفيد وذكر الموت موعظه التائب يكثر من ذكر الموت لينبعث من قلبه الخوف والخشية فيفي بتمام التوبة وربما يكره الموت خوفا من أن يلقى الله قبل تمام التوبة وقبل إصلاح الذات وهو معذور في هذه الكراهة من حيث أنه يريد الاستعداد وعلامة هذا التائب أن يكون دائما الاستعداد أي دائما العمل الصالح بعيدا عن المعاصي. وأما العارف فإنه يذكر الموت دائما لأنه موعد لقائه لحبيبه عز وجل وهذا في غالب الأمر يستبطئ مجيء الموت ويحب مجيئه ليتخلص من دار العاصين وانتقل إلى جوار رب العالمين هذا الكلام لعل له وجه يعني نحن لا نشعر به ولكن الوجه المعروف أن الإنسان لا يتمنى الموت مهما كان إن كان صالحا فإنه يزداد صلاحا ويزداد إحسانا وإن كان مسيئا فلعله يتوب إلى الله تبارك وتعالى والفطرة كره الموت هذه جبلة أما حب الموت واستبطاء الموت فهذا يعني أمر يعني يعني لعل من وصل إلى هذا الأمر يعني أحوال خاصة أو كذا ولكن ما نعلمه من السنة وما نعلمه من أحوال الصحابة أن كره الموت أي وحب الحياة هذا أمر جبلي وحتى لو كان الإنسان محسنا فإنه يحيا للحق يحيا ليعبد الله وينصر الدين ويقيم الصلاة ويصوم ويصلي يحب الحياة عليكم للحق أي لطاعه الله سبحانه وتعالى هذا هو حال الصحابة كانوا لا يحبون الحياة إلا للحق وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذم اللذات أي نغص بذكر الموت لذات الدنيا حتى ينقطع ركونكم إليه فأنا يعني أنصح نفسي وأنصح إخواني بكثرة ذكر الموت يعني أي حاجة تذكرك بالموت اذكره أي شيء ينبهك بالموت اذكره يعني اذكره أي بما ينفعك يعني ما تقف عند القبر تذكر أنك لو كنت مكان الميت وأنك ربما ترجع فلا تبيت في البيت وربما يعني تذكر نفسك بالموت تبعث شعور في نفسك أنه قريب ولا وليس مجرد ذكره يعني إنسان كان ناسي نسي شيء ثم ذكره لا تبعث من نفسك شعورا بقرب الموت أنه أقرب إليك يعني يمكن أن يخطفك الموت في أي لحظة فبيحصل عندك فزع يحصل عندك فزع لما يحصل عندك شيء الشيء ده يكون فعلا انت هتموت فعلا انك هتموت فيحصل عندك رهبه هذه الرهبه لابد ان تضع لها حل والحل ان تقول لماذا وما العمل لماذا عايز تعيش ليه للتمتع يعني, يعني عايز تعيش للتمتع تتمتع بالحياة الدنيا مش عايز تعيش للصلاة ولا للصيام ولا للذكر ولا للدعوة ولا في عمل في نصرة دين الله لا. لا للتمتع حب الحياة والأمر الثاني المجهول ان بعد الموت ضلمه يعني ما تجيش أنت بتصلي وكل حاجة بس ما تعرف انك هتموت ما تحسش باستبشار يعني, يعني ما تحسش أن لك حاجة يبا لازم توقف عند الأمرين الاثنين التمتع هذا يبا لا تستغرق في التمتع حتى إذا جاءك الموت لا تفزع ولا تجزع ولا بد أن تحسن الصلاة حتى إذا جاءك الموت لا تجزع ولا تفزع إن الإنسان قلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين فتحسن الصلاة لان وقوف بين يدي الله فستقف بين يدي الله تبارك وتعالى تحسن الصلاه حتى اذا واجهت الموت لا تفزع وكان العرب الكافرين بالاخره لا يفزعون من الموت ليه؟ مروءه رجوله عزيمه سمعه يعني ده امر ايه يستنكف منه ان يجزع من الموت يعتبروا من الشجاعة أن يواجه الموت شجاعة فهذا أمر تربوي يعني تمريه يعني تمرنوا على ذلك فنحن نريد أن نتمرن على مواجهة الموت حقيقة يعني بايش حياتنا بنهرب بالموت من جوانا نريد أن نحيا أن نحن نواجه الموت ليه؟ لأن مواجهة الموت حقيقة واقع يعني مواجهة هذه الحقيقة أن ممكن تموت الآن ممكن تموت الليلة ممكن تموت غدا ممكن تموت بعد غدا يأتيك الموت في أي وقت يعني آتن آتن فتواجه هذه الحقيقة فتجد أنك يبقى المطلوب تعمل وصية والمطلوب تعمل كذا وتقصر أملك وده ده ربما الموت يجي الأول يبقى أنت تكون واقعي وهذا لا يؤجل ولا يؤخر في في مجيء الموت يعني النسبة تتشائم لو خير يا رب لو جابوا سيره الموت خير يا رب ما بلاش السيره دي لان انت بتفول عليه لا هو ما بيجيش بالسيرة هذا ممكن يأتي والناس بتلعب وبتلهو وبيلعب ماتش كرة ويموت يعني يأتيه الموت وهو رايح يعني لا يفكر في شيء إلا في الله وينجو وهو يعني معرض للموت في كل لحظة زي سعيد النورسي هو المصلح الولي الصالح الذي كان في تركيا أيام أتاتورك وكان يؤتى به للحكم بالإعدام بسبب رسائل النور في عهد أتاتورك فكان يواجه حبل المشتخ مستعد تماما للموت ولا يحكم عليه ابدا بالإعدام وسبحان الله يعني هو كان يقول الموت عباره في نظري عن جواز سفر للاخره عن الحياه للحياه الدائمه فكان يواجه الموت ويقول الحق وعاش اكثر من ثمانين سنه بعد كمال اتاتورك وبعد الذي بعده وبعد الذي بعده حتى عاش الى عهد جمال عبد الناصر في مصر المنتصر فلا بد أن نكون يعني عندنا هذه الشجاعة الثبات في مواجهة الموت. أكثروا من ذكر هذه من الذات. نغصوا بذكر الموت لذات الدنيا لأنها هي التي تجعل العبد يعني يتشبث ويخلد إلى الأرض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر عشرات فقال رجل من الأنصار. من أكيس الناس واكرم الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكثرهم ذكرا للموت واشدهم استعدادا له اولئك, أولئك هم الاكياس ذابوا شرف الدنيا وكرامه الاخره وقد جعل الله الموت من اعظم المصائب وقد سماه الله تعالى مصيبه في قوله تعالى فاصابتكم مصيبه الموت وذلك لانه تبدل من حال الى حال الانسان اللي يكون عنده عمليه بيبقى مستعد للعمليه بالتحاليل والدعاء وامور كثيره جدا حتى تنجح العمليه ولكن لا يمكن ابدا يقول عمليه خطيره انساه حتى إيه يعني واللي يحصل يحصل فمصيبه الموت مصيبه ولكن يخففها ذكرها والاستعداد لها والموت تبدل من حال الى حال وانتقال من دار الى دار وهو المصيبه العظمى والرزيه الكبرى لانه فراق ومواجهه لما بعده واعظم منه الغفله عنه والاعراض عن ذكره وقله التفكير فيه وترك العمل وقد اجمعوا على ان الموت وحده عبره لمن اعتبر وفكره لمن تفكر من غفل عن ذكر الموت لا تنفع غفلته بشيء بل تضره ولا تؤجل مجيء الموت فإن لكل أجل كتاب وإذا جاء جلوم فلا يستأخرون ساعة إذا جاء جلوم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال في مختصر التذكرة وعلم أيها الإخوان أن القلب القاسي يلين إن شاء الله تعالى بأمور منها زيارة القبور وحضور مجالس الوعظ وحضور مجالس الوعظ وسماع أخبار من مضى من العباد والزهاد ومنها ذكر الموت الذي هو هاذم اللذات أي قاطعها ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات هذا بالنسبة للدنيا أما بالنسبة للآخرة فالموت ايضا ذكر الموت بالنسبه للحي يعني ليس يعني من هذا الباب أنه يعني الميراث والبنات والترمل وكذا وكذا وانما هو يعني مواجهه القبر ومواجهه الحساب وانقطاع العمل وانتهاء الفرصه ومواجهه ما قدمت فهو انتقال من دار العمل الى دار الحساب ومن فوائد ذكر الموت أنه يرضع الإنسان عن ارتكاب المعاصي وترك الفرح بالدنيا وتهوين المصائب فيها وتأمل يا أخي أن من ثبت عليه ما يوجب القود ثم سحب إلى القتل لا يصير له داعية إلى فعل شيء من المعاصي إنسان يتحكم عليه بالإعدام وخلاص يقول له أنت نفسك في إيه؟ خلاص ما عادش له نفس حال فكل إنسان كله نفس ذائقة الموت، فالصواب أن تعز في النفس عن عن عن المعاصي واللهو، وأن تقبل على الله تعالى حتى ينفعه ذلك بعد الموت. فمن الأمور المذهبة لفساة القلب مشاهدة المحتضرين، فإن النظر إلى سكراتهم ونزعاتهم ومعالجتهم في طلوع الروح أعظم عبارة، يعني شوف إنسان المحتضر. تجد في امر عجيب هو عينك كده بياخد نفس طلع نفس حي وبعدين تلاقي طلع نفس مات انت لا حيله لك ولا لغيرك خلاص هو كان ثانيه واحده فقط كان نفس بيتردد وبيسمع وبيجاوب وبعدين طلع نفس مات الاجل وصار امانه في يدك ولا رجعه له الا ان يبعثه الله يوم القيامه انتقد ف <تصفيق> مسألة الكهرباء والآلة اللي شغالها في آلة تشتغل تقطع عنها الكهرباء تقف فورا ففي الحال مثل مثل لمبة صغيرة تنقطع الكهرباء تنطفق فورا في آلة مثل مروحة تقطع الكهرباء ممكن تحركة ذاتية لمدة قليلة أنت الروح أسرع تقبض الروح خلاص انتهى البدن خلاص وهذا امر لا تملكه انت لا تملكه وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله لا يملك احد الا الله سبحانه وتعالى فهذا له اجل وامثله انسان طلع السلم مات قدام البيت انسان جالس على قهوه مات قدام فنجان القهوه إنسان مات في ثلاث يال إنسان بقاله خمستاشر يوم له ربنا يخفف عنه ويرحم ويموت ويموت وبقاله شهرين وتعب الناس كلها حواليه وتحاليله صعبة جدا وما بيموت صعبة جدا ومنتظرين يموت وبيتألم وبيأخذ مسكنات وبيأخذ وصقه وحي وإنسان بيموت في لحظة وما كان لنفس أن تموت إلا بذمة، فلا بد من الاستعداد للموت، وقد يكون ذكر الموت وسواس قهري يضر ولا ينفع. تجد إنسان خاطر على قلبه كده هجم على قلبه خاطر إن انتهت هتموت إحساس إنه هي موت يقول له يوم الجمعة دي مش جاي الا لو إنت ماي. رمضان ده هو في شعبان يقول له رمضان مش هيجي عليك بالليل يقول له انت مش هتصلح للصبح فيعمل ايه هو هيموت من الخوف هيموت من الخوف مش عارف يعمل حاجة خالص لا عارف يأكل ولا يشرب ولا يصلي ولا يقرأ القرآن ولا يعمل حاجة خالص وبين عليه الاسفرار الوجه والفزع درجة انه بيقوله ان في دكتور بتاع التخسيس ملقاش حيلة حيله مع مريض كان وزنه كبير يعني يعني مش عارف يخسسه ازاي فجاء بأهله باهله واسر لهم بشيء وقال لهم يعني إيه سربوا اليه هذا السر فبأي باي طريقه ما فسربوا اليه السر ايه الدكتور بيقول لهم ايه بيقولوا له يعني سيبوه ياكل اللي هو عايزه نفسه هو مش هيعيش اكتر من شهر فهو طبعا خد الشهر ده في غاية الحم والحزن خس جدا وفات الشهر وما ماتش فاستخدم مع هذه الحيلة المفزعة علشان يخس يسد نفسه فهذا يسمى الذكر السلبي الوسواس القهري لهذا ده أثر غير صالح لان الصالح الاستعداد للموت الاقبال على الله والاقبال للاخره والانشراح بذكر الله والجهد بذل الجهد للدين ده احد الصحابه الكرام في معركه من معارك الفتوحات الاسلاميه بين المسلمين والروم كان معه زوجته قال ويريد ان كان له رغبه فيها فقالت له يعني انت تواجه القتال يعني بعد انتهاء المعركه قال أنا أشعر إننا أقتلن هذه المر يعني ده يعني هو يأتي زوجته وعرف إنه يقتل شفت المواجهة يعني راح يقتل في سبيل الله ونفسه طيبة إنه هو عمره ما يأتي زوجته إلا ونفسه طيب فنفسه طيبة في مواجهة الموت هذه الواقعية هذه الشجاعة نفسه طيبة إنما هذا الوسواس القهري معناه إنه يأتي إلى نفسه ضعيفة هلوعة فيجعلها لا تهنأ بشيء ولا تقدر على شيء فلا بد من ايمان قوي يحمل العبد على مواجهه الموت حتى يثبت عند الاحتضار واحد في محله القصب يحتضر ففي اخ يعني مذاكر فبيقول له قل لا اله الا الله قال له ما تفولش علي المناس ما تفولش علي ما آخر كلامه ما تفولش علي هذا آخر كلام يعني قل لا إله إلا الله يعني ما ما يقدرش يعني يعني يواجه الموت يقول الحسن فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت في عينيه الدنيا وهان عليه كل ما فيها فاذكر الموت حتى يصلحك ونظر ابن مطيع يوما إلى داره فأعجبه حسنها ثم بكى وقال والله لولا الموت لكنت بك مسرورا ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا عيننا يعني انسان لما تدخل شقه جديده ومفروشه هتذكر الموت هتتعمد عدم ذكر الموت انت ولا تتعمد انت تجدك الموت ليس على بالك يعني لما تدخل الشقه الموت مش يجي على بالك ده وضعك الطبيعي لا كان بعض الناس لما يتزوج الموت يجي على باله اللي هو الشعور الايجابي مش الشعور السلبي الكآبة والحزن والضعف لا هو بيواجه الموت فالحمام والفرش وكل هذا يذكره بالاخره الجنة والنار والموت فهذا الذكر بيجعله يطمئن لله سبحانه وتعالى يكون مستعد لا يفزع ولذلك الإنسان اللي بيكون مستعد لما يجيء شيء صار أو ضار مجيء لا يفجأه مجيء لا يفجأه يعني دلوقتي أنت فتح الدكان وعارف ان في حملة هتيجي تفتش عندك ومستعد فلما تيجي ما, ما بتفجأش أنت راكب السيارة وعارف ان فيه كمين وهتمر عليه فبتشوف اوراقك وبتظبط نفسك وبتمر على الكمين انما انت ماشي ما انتش جاهز فوجئت بكمين فجاه فبتنطرب طب فوجئت بكمين وانت مستعد فبتطمئن لأن انت ما عندكش حاجه فاضل فانت خليك مستعد فلما يفجأك الموت تلاقيك ربنا سبحانه وتعالى يثبتك الله يثبتك سبحانه وتعالى يعني مهما كنت مهما كنا نحن ضعاف لان احنا في عالم شهاده وننتقل الى عالم غيب فمهما كان الانسان هو ضعيف فالانسان اللي بيستعد الله يثبته ويربط على قلبه ويرزقه السكينه والموت تغير حال من جهتين الحال الاول ان الميت يسلب او يسلب منه يعني الميت بيتحلل بدنه الميت ويأخذ من ماله واهله الميت او يؤخذ منه ماله واهله وحي يعني واحد اسر يبقى اتاخذ من وسط اهله واحد غصب اغتصبوا أمواله وصدروها فالموت تغير من جهة أن العبد يؤخذ يخطف من الدنيا يخطف خطف تعرفش ترجعه يعني سبحان الله لا تستطيع فهذا أذيه جهة الجهة الأخرى انه ينكشف له بالموت ما لم يكن مكشوفا له في الحياه فهو يعني مثله مثل النائم والمستيقظ النائم يكون عايش في حلم رؤيه شيء ثم ينتبه من النوم فيفاجأ انه كان نائم فهناك فرق واضح بين ما كان فيه وما أصبح فيه وما استيقظ فيه فاستيقظ منه فرق واضح واضح جدا هكذا الموت فأيهما أوضح ما يراه في النوم أم ما يراه إذا استيقظ ما يراه إذا استيقظ يقول عنه هذا هو الواقع وأما ما يراه في النوم هذا حلم فالأوضح ما يراه في الحقيقة ف 어�两ماية للموت كما قالوا الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا يعني نحن في حالة محكومة بنواميس كونية هذه الحالة نحن أسراء فيها مأسورين في هذه الحالة فإذا خرجنا من هذه الحالة إلى الحالة الأخرى اللي هي بعد الموت نجد أن حالة بعد الموت أوضح وأظهر وأحق وادوم ان ربما نكون نحن في أمثلة عندك أذنك بتسمع والراديو أو المسجل أو القناة بتسمع بتلتقط أصوات بطريقة معينة وبتظهرها أنت لا تستطيع أن تلتقطها يعني هذا الجو الذي نحن فيه لو شغلنا شاشة تستقبل قنوات يظهر فيه صور وتظهر فيه أصوات في هذا الجو نحن لا نراها ولا نسمعها ولا نشعر بها ولا نستطيع أن نتعامل معها إلا عن طريق الجهاز فالجهاز يكشف لنا أمور غيبية غائبة عنها نحن معنا في هذا المكان وفي كل مكان كل واحد له قرين من الجن هذا بخلاف الجن السياحين الذين هم يعني وظيفتهم اضلال الناس فهذا لا تراه وهذا الجن له أصوات وتعاملات وحركات وأنت لا تشعر بشيء ما الذي يمنعك من الشعور؟ أنت محدود يعني بصرك هذا محدود بصرك محدود بعلم الله سبحانه وتعالى محدود بحد ولذلك تجد إنسان يرى ما لا تراه أنت وهذا الإنسان إما يكون لسبب معجزة مثل الأنبياء بل النبي جالس ويحدث ويكلم شخص النبي يراه صلى الله عليه وسلم ويسمعه والصحابي يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله من تحدث يقول هذا جبريل أتاني آنفا وقال لي كذا وكذا وكذا فالنس سمع النبي ومش سمع جبريل والنبي سمع جبريل وشايفه فكيف يسمع أذنه تسمع أذنه وكيف يرى بصره هذا بقدرة الله عز وجل وجبريل موجود وأنت موجود ولكن أنت لك كيف محدود لو أراد الله لك أن تسمع أكثر من ذلك أو ترى أكثر من ذلك لا أراك وأسمعك فهو سبحانه وتعالى لكل شيء قدير والذي جعل لك هذا الحد فبعد الموت تجد أن سمعك وبصرك يكشف عنه الغطاء فترى أمورا تعلم أنك كنت محدود كنت ناهي مصحير صحيت على الحقائق الحقائق التي هي عين الحقائق وحق الحقائق فاول ما يتكشف له ما يضره وما ينفعه من حسنات وسيئات فلا ينظر الى سيئه الا ويتحسر عليها وينكشف للمؤمن عقيب الموت من سعه جلال الله ما تكون الدنيا بالاضافه إليه السجن الضيق يعني الشهيد ما يرى فضل الله والمؤمن ما يرى فضل الله تبارك وتعالى يرى أنه كان في السجن والموت له دواهي ثلاثة سكرات, الم... سكرات دهية الأولى السكرات والثانية رؤية ملك الموت أو ملائكة الموت والدهية الثالثة خوف سوء الخاتمة كلهم يعني بيأتوا كده دفعة تأتي السكرات تظهر الملائكة وتظهر حسن الخاتمة من سؤال الخاتمة فأما الداهية الأولى وهي سكرات الموت عن عيشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يده المباركة فيها ويمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكره ثم نصب صلى الله عليه وسلم يده وجعل يقول في الرفيق الآن حتى قبض ومالت يده في الرفيق الأعلى يعني خير فاختار الرفيق الآن وهو الله جل جلال كما في بعض التفاسير وعنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنة وذاقنة كأن الحاقنة يعني المثانة وهو شرحها بغير ذلك يعني وهو في حضنها على صدرها فلا أكره شدة الموت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والداهية الثانية فسكرات الموت ولا يشترط ان السكرات يعني تكون شديدة كما وصف قبل ذلك وكأنه تنزع الروح الشوك في الصوف المبلول هذا حال من الأحوال إنما قد تخرج الروح تسيل كما يسيل من فيه الثقاء اللهم هون علينا سكرات الموت والرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعالج سكرات الموت قبض النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني كأحسن وأرفق وأرحم ما يكون القبل ولكن هذا الحال للنبي صلى الله عليه وسلم هو كان في مرض الموت اللي هو حال تمام الأجر وحال السكينة والطمأنينة وحال المرض كان يغم عليه ويصب عليه الماء فهذا الحال من عظمة الصبر والشكر فهو صاحب الوسيلة وصاحب أعلى الدرجات في الشكر والصبر صلى الله عليه وسلم ولكن ليس فيه مثلا عذاب أو كذا إنما هو يعني رحمة من الله تبارك وتعالى ورفعة لنبيه صلى الله عليه وسلم والداهية الثانية ويرؤية ملك الموت أو ملائكة الموت انسان قاعد في غرفه عايز ينام وقفل الباب وطفل نومه خلاص كده وبعدين سمع حركه دي في اي مكان في الغرفه فبيتصنط هيسمع الحركه دي بيعمل ايه جايه منين الحركه دي فبيشعر بخوف ده وانت صاحي وحواليك ناس وممكن تنادي ممكن تتصل ممكن تقوم تيد النور وممكن يعني ليك حول وقوه الميت هتقتل اتات الملائكه وهو هيبقى منقطع عن اهله صور يا ترى صور مبشره صور مفزعه صور شديده يعني لو ظهر له صوره شديده شديده مرعبه ماذا سيصنع ولا مفر ولا مهرب ولا استغاثه ولا حيله ولازم يهزم يبقى لازم يعمل كده اذا كان لو ماشي لوحده في مكان ضلمه وسمع صوت فجاه بينزعج انسان ضعيف البشر ضعيف ضعيف جدا فمطلوب منه ان هو ايه يستحضر هذا الأمر ويتقوى بالله لو جال المدد يعني الأمن ربنا يفرغ عليه الثبات والامن والطمانينه يبقى لو شف مهما رأى لأن القلب بيد الله سبحانه وتعالى يربط, يربط الله على قلبه ثبته فهذا هو المطلوب أن يكون لأن هذا آتي أنت هتموت وهاتشوف الملائكه وهاتشوف احوال وهاتنزع وهاتخطف وهاتسلم وهاتفصل ويقبض عليك يعني سياتيك من يقبض عليك هتتاخد من وسط ما انت فيه ولو كنت في برج مشيده وهاتتحاسب هاتتقبض عليك وهتتحاسب فايه المطلوب منك مين شواء تعرف مين اللي هيقبض عليك وتحضر اجابه وتبقى عارف ان انت وبعدين طريقه القبض بتختلف فا لك انك تستعد للموت ده هي رؤيه ملك الموت او ملائكه الموت هذه الداهيه تخص العصاه ويكفاها المؤمنون والتوفي تاره يضاف إلى الله تعالى وتاره يضاف إلى الملائكه قال تعالى الله يتوفى الانفس حين موته قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وتارة يضاف إلى أعوانه من الملائكه توفته رسولنا وهم لا يفرطون فملك الموت يكون معه أعوان والمتوفي في الحقيقة هو الله يقبض ملك الموت الروح ثم يسلمها إلى ملائكه الرحمة إن كان مؤمناً وإلى ملائكه العذاب إن كان كسر وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد ولما يلحد يعني لسه بجهزه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤسنا الطيب وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث. نعوذ بالله من عذاب القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة يعني الاحتضار نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس يبقى أمر مبشر معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها يعني حاجة طيبة حتى يجلس منه مد البصر يعني شايفه ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان يعني يبشر فهنا يحب لقاء الله تبارك وتعالى قال فتخرج طبعا يحب لقاء الله يبشر يبقى هو حمل هم حاجه والله ما يحمل هم حاجه خالص طب يحزن على حاجة لا يحزن على شيء مطلقا قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في الثقاء يا عروسة بعضها سؤال من ذكر الموت سؤال جميل ف تخرج الروح تسيل كما تسيل القطرة في فيه السقاء فيأخذها فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوه في يدي طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنو ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها انت جربت تجلس مع إنسان تبقى ريحته طيبة مش حطت عطر حد بحط عطر على نفسه مش عطر على نفسه في إنسان نفسه ما تقبلوش وفي إنسان نفسه ما يئزكش نحن كده فالرائحة الطيبة تخرج مثل النفس تخرج هذه الرائحة لطيب هذا المؤمن لطيب هذا المؤمن فيصعدون بها فلا يمرون بها على مالئ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح الطيبة فأقول فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعهم من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي إلى السماء السابعة فقل الله عز وجل أكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيقولان له فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبر مد البصر قال وياتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقى الساعة ربي أقى الساعة يعني الحل واضح جدا يعني الأخت بقى بتبذ بعده سؤال والسؤال اللي عليه علي واضح خلصنا كيف أجمع بين ذكر الموت وبين تجهيز التجهز للعرس إذا ذكرت الموت أجد في قلبي مكانا للاستعداد للجهاز أو حتى الحديث عنه أو اختيار الأشياء فكيف أجمع بين ذكر الموت وأتجهز للعرس طبعا معضله يعني طب هتروح الكوفير ازاي وبعدين هتختار الستهير ازاي والميش والحاجات اللي بعليها والله الحقيقة ان الحل الصحيح فيه راحة وسرور وطمأنينة وسعاده وهناء وحياه طيبه ولما الانسان ما يعملوش ويفكر في الموت يبقى فيها عكس كده تنغيص يقوم يدور على حل يلاقي الحل نفسه وشطانه بيقولوا له حل واحد بس بيقولوا له هو ده وقت تفكر فيه في الموت وانت جرى عقلك حاجة يعني هتبقى بتتجوز تفكر في الموت وايه ده هو ده لكل مقام المقاوة انسى ليه لان النفس مش عايزة حبسه عايزة تتمتع من غير حدود والشيطان عايز يضل من غير حدود وبيدي له ايهام واحساس ان ذكر الموت معناه ان انت مش هتتمتع ومش هتعرف تتمتع وانت بتذكر الموت طب ليه ده انت ممكن تقرا في صورة في صلاه العشاء او صلاه المغرب او تسمع ذكر الموت في القران واضح جدا كل نفس ذائقة الموت اذا زلزلت الارض زلزله الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ويل لكل همزه اللومز الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله المقدة التي تطلع على الافئده عليهم مصاد في عمد. الحل ايه الحل قريب وسهل وصح ايه هو هو في الحديث نأخذ الحديث ده ونظهر فيه الحل الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن وبيوصف موته فبيوصف موت المؤمن لأنا كله بشريات الملائكة تيجي يبقى بيض الوجوه بيض الثياب اللي معاهم أكفان من الجنة وحنط من الجنة الملك ملك الموت يقول أياها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان يعني يبشر وبعدين لما تخرج الملائكة كلهم يتخطفوها في هذا الكفن وهذا الحنوط ويحصل احتفالات يا سلام شوف بقى الوحدة لو بتتزوج أو الواحد بيتزوج من اللي بيستقبله ومن اللي بيحتفل به قليل واللي فيهم مخلص واللي فيهم مجامل وكذا وكذا واللي فيهم حسود إنما الملائكة ستستقبله وتقول ابشر بيومك الذي كنت توعد وبعدين يطلعوا به رحله بقى عمره ما شافها رحله في السماء الاولى والثانيه والثالثه رحله جميله لغايه ما يوصلوا لرب العزه وقولهم اعيدوه فاني وعدتهم منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها اخرجهم طارة اخرى وتعاد فياتيه الملكان في القبر فيثبته الله بالقول الثابت بعد ما شاف ملك الموت وملائكة الرحمة وشاف السماء وأبواب السماء تفتح وبينادول باحب أسماء كل ده وهو حاضر شاهد شايف عايش سامع وبعدين يرجع القبر يلاقي القبر ده إيه مش دنيا ولا قصر ولا فيلة ولا جزيرة في من جزر يعني الطرف ده مفتوح على الجنة ويلبس من سياب الجنة ويأتيه من روحها و و وريحها وطيبها ويبشر ويأتيه رجل حسن الوجه فيقول له من أنت فوجهك الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح يبقى الحل إيه؟ عمل يبدأ الحل يبقى هو ده الحل يبقى العمل الصالح وانا بتزوج وانا بأكل وانا بشرب وانا بخرج وانا بدخل مطلوب مني هو ربنا يريد لي الحزن ده بينفي عني الحزن سبحانه وتعالى لا تحزن بل يريد لي انشراح الصدر والسرور والحياة الطيبة فإن كان عجبني العمل الصالح وحدود ربنا هعيش الحياة الطيبة في العمل الصالح وحدود ربنا سبحانه وتعالى إذا كان مش عجبني وعايز أله وألعب وعايز أتمتع بما يكره ويحرم وأتجاوز الحدود يبقى ذكر الموت ينغص عليها هيخليني مش عايز أذكر انما اتجهز تجهز كله واشربه ولا تسرفه ولا كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطاتك خصلتان الاسراف والمخيل دي حدود حدود ربنا سبحانه وتعالى واجعل كل شيء في حياتك الدنيا كرت شحن للاخر كل شيء ما دام فيه نيه طيبه وما تعمل من عمل تبتغي به وجه الله الا اجرت عليه حتى اللقمه تضعها في في امراتك النيه الطيبه يعني الشحن للاخر أي عمل تعمله تبتغي به وجه الله يبقى ده حسن يبقى أنت كده تعمل للأخر قال أنا عملك الصالح ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وأما الذين امنوا وعملوا الصالحات والذين امنوا وعملوا الصالحات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اولئك أصحاب الجنة يعني هم أصحاب الجنة والله تبارك وتعالى لا يكلفهم ما لا يطلقون فأيها العبد ماذا تجني من الغيبة؟ إيه اللي بيجلك من الغيبة؟ ماذا تجني من إنميمة من إطلاق البصر؟ ماذا تجني من مد البصر في المحرمات وما يشتهى من متاع الدنيا وأنت لا تملكه ولا تقدر عليه؟ ماذا تجني من كثرة كذا وكثرة كذا؟ ماذا تجني؟ أيها العبد أنت مرحوم معان ولكن عليك أن تعقل وتبصر وتفهم فما ايسر طريق الجنة إلا أنها حفت بالشهوات فاياك والهوى وإياك وما حرم الله وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا طبعا الصورة دي هذه الصورة المثلى العليا والناس در جاهد فكلما كان عملك أصلح وكان يعني بينك وبين الله عز وجل آآ يعني آآ إخلاص وصدق فأنت في أحسن صورة ماذا تجني من الناس يفسدون عملك بالرياء والعجب أو الاستعلاء أو الظلم أو كذا أو كذا حاسب نفسك أيها العبد وكن حسن الظن بربك فان ربك عز وجل جعل لك مغسله تغسلك خمس مرات في اليوم والليله غير التطوع خمس صلوات بتغتسل يغسلوك غير التطوع غير الاستغفار وباب الله مفتوح فكلما بعدت اقترب وكلما اذنبت استغفر وكلما ادبرت ارجع إلى الله سبحانه وتعالى ولكن لا تجعل ذكر الموت يشعرك بالكآبة أو بعدم الحل لأن هذا الشعور ليس له حل إلا ما يقوله الشيطان والنفس الأمر بالسوء يقول له اهرب اهرب انسى انت هتعيش كده كئيب، انسى عيش حياتك لا دح لازل نكون واقعيين عيش حياتك صح هتجدها أهنأ وأصح وأحسن غير السكارى. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أياتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب فيبشر بالنار فتفرق في جسده مش عايزه تخرج وده مطلوب يعني هو ده مطلوب إن هي تتشبث بالجسد عند شفت واحد بياخد حقنه او بيعملوا له عمليه بسيطه كده وهو ايه يعني راضي ومقتنع ومتصبر فيوم في يشرط ويخيط ويكون الامر ده متحمل واحد تاني عنده نوع من الفزع الفزع ده بيهول عنده الالم ويكون عنده شده اعصاب لدرجه انه بيتضخم عنده الأمل الألم فالرعب ده مقصود إنه هو يحصل له رعب علشان تجذب روحه وهي لا لا تقبل بل تأبى فيبقى الإنسان اللي بيجروه علشان يدخلوه السجن بيبقى اللحظات ده صعبه عليه جدا أو بيجروه لأي أمر فهو الملك بيتعمد يعني هذه الصورة صورة عذاب يبقى الإنسان الصورة ديا للكافر ولكن الأمر نسبي مساله الرضا ربنا راضي مغفرة من الله ورضوان فهذا هو المراد ده هدفك أن تبشر بمغفرة من الله ورضوان فاعمل لهذا الهدف اللي أمام عينك وأما هذا فمثل له بمثال في شيء اسمه السفود ويعني مثل الثمرة كده مثل القنفذ فيها شوك معروفة في صوف الغنم وصوف مبلول لا يمكن تخرج بدون شعر فهذا الشعر هو الأعصاب اللي هو مركز الإحساس ومركز الإحساس هذه الروح ملي البدن فلا تخرج من جزء إلا بألم يجر من قدمه إلى رأسه وألم لا يتصور في نزع الروح هو الألم الألم إن الجهاز العصبي بيشعر بالألم فهذه الروح متعلقة بالبدن كله فتنزع من هذا الجهاز هذه الأعصاب فتشعر بها كلها وأمر مقصود فهو عذاب يبشر بعذاب بعذاب يبشر بعذاب فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يد طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح يعني المسوح هذا بقى يعني لا شبيه له في الدنيا وإنما أمر من النار ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض إيبا هذا عذاب تخرج بعذاب وتلف في عذاب ثم يأخذها ملائكة غلاظ شداد مفزعين فيصعدون بها فلا يمرون على ملء من الملائك إلا قلوا ما هذه الروح الخبيثة فقلنا فلان ابن فلان بأقبح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح لهم ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط فقول الله عز وجل اكتب كتابه في سجين في الارض السفلى فيطرح روحه طرحا ويتخيل واحد على عماره برج واحد مسكه محذفه من عماره وما لو حذفوا من أعلى من كده وما لو حذفوا من سماء الدنيا هذا القذف والطرح مقصود لأنه لا يموت خلاص المتة التي كتبت عليه قد ذاقها إنما هو الآن قد ابتدأ العثاب فقال تعالى قال الله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح فتعاد روحه في جسده شوف الرحلة ويتيه ملكان فيجلسان فيقولان له من ربك فيقول ها لا أدري ليه لا يدري هو هيقول إيه هو هيقول رب مين ما هو الأرباب أرباب متفرقون خير أم الله الوحد الطهار ده هو في منظر المنظر ده مش هيذكروا بانه ربه الله ده هذا منظر امتحان وهذا الامتحان معناه الانسان اللي بيكون في رعب شديد بينسى او في فرح شديد بيخطأ فما بالك اذا كان كافر وفاجر يعني ده المؤمن ربنا اللي بثبته لولا تثبيت الله له ينسى ده ممكن يكون حصل زلزال يخرج من البيت وبعدين يفتكر النساب ابنه بينسى ضعيف بشر بينسى من الهول فإذا كان اللي يعرف الحق بينسى فبلك إذا كان صاحب باطن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد الله إله إلا أنت